صلى الله عليه وعلى آله وعلى الصاده والتابعين لهم في أستان وسلم تسلينا قال ما داعوا عنها الناس فقد كان الله تعالى سمريهم آياتها في الآتاة وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أيها المسلمون أكبر الله تعالى في هذه الآية انه سيورينا اياته في الافاق وفي انفسنا حتى يتجلى لنا الحق وانما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق انه المسوم ان معاصي الذين عاقب قد ذكر وان الايات المؤكدة المؤكدة فمن جرا قد كثرت وان القروب قد مرضت وقفت لا نعرف ما نسمع ما نسمع من المواقف وما اكثر ما نسمع من النصائح ولكن القروب قاصيه والاذان مغرق والاذان غير سامعه ايها القروب ان الله تبارك وتعالى اهلك قوما في الغرق يقول الله تبارك وتعالى فاستبدت قبلهم طول نوح فكيف كان عذابي ومذور سينا الله قال أنه نفر عبد نوح فكتأ أبواب السماء بماء منعبر وقد سر الأرض عنونا فالتقى الماء على أمر قدر وعلى الماء, و... وعلى الماء على روس الإباد حتى أبرط أهل الأرض كل أم الذين كتبوا بنوحن عليه الصلاة والسلام وأحضر الله تعالى عن هذا الذين اكتبوا في الأرض وقالوا من أشدت منا قوة وإن الله تعالى أن الذي خلقه هو أشدت منه قوة أرسى الله عليهم هذه الزيحة لطيفة تحقرها عليهم سبع ليان وثمانية عيان الحتومة فتروا قوم فيها قرعا كأنهم آجاب نحو القارية أهلقتهم جميعا وهم الذين يقولون من أشد من الله قوة وأرسل الله جبارك وتعالى على قوم نوت أرسل الله عليه حافظا من السماء حتى دمر بلادهم فجعل على آلية آتا في لها إلا أردمنا عليهم حافظا إلا آددوت نسيناهم بزقر وأخذ السميود الرشب أعطفت الله به الأرض فأصبحوا في دي دياره الجاسمين خلقا كنف واحدة هذه العقوبات التي أخبرنا الله تعالى عنها في كتابه هي حق وقط وقد جاء الناس في زمننا هذا ما هو من جنسها ايما مره تفارق وتعاد يزلزل الارض حتى يدمر القرى والقرى وهذا من جنس الرقه الذي اخذت او مصارف والله تبارك وتعالى يرسل من السماء إبارا كثيرا فلهرق ولدن فقد اننا سمعنا انه في ارطى نبرق نغلب صحابه بالبرق حتى دمرت قطرا 400 راق من, من الغنم وهذا من ذي الحاقب الذي اهلك الله به قومه وها صلى الله تبارك وتعالى الحيوانات من الانعام والسموم والانثار فَتَدَمَّرَتْ مَرَّتْ مَرَّتْ مِنْ اموار الناس وهذا من فيض الغرق الذي اصاب طرمنوح والله ذو قرار وكره ايناودي كي اجي ان نسرى والواجب ان نتذكر والاجي ان نرجع الى الله عز وجل وما هذا الذي اصاب الناس ان تقاء الى بريان هذا الوادي العظيم فدمر ما دار عظيم وحمل نخيره وعزب أمواله ما هذا إلا عفرة من الاعتبر علينا ألا تمر هذه الآية وهذا الهدار ألا يمر علينا مر الرياح التي لا تؤثر علينا أن نكتب وأن نتبصر علينا ألا نقف أمامه المتفردين فقط ولكن متبصلين ومتربين إن هذا الظرر سريع صاف أقواماً منا إنه ليس ضرراً عليه فحسب ولكنه ضرر عليه وعلينا لأنه يؤثر في اختطابنا ومكتورنا من المجال فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه وأن نرجع إليه وأن نتك بهذه وسريعته حتى لا يصيبنا ما هو أعظم وأطم وَإِنَّ الْأُرُبَةَ الصَّائِنَةَ فَمَا خَائِدٌ مِنْهَا وَإِذًا مِنْ جُدُدِنَا إِنْ هِيَ تَوَقِينَا وَإِنَّ فِي غَدَقِنَا سَادِرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَتَرَوْا هَكَارًا وَطَوَقًا وَمُذَكِّرًا بِآيَاتِهِ وَأَنْ يَرْجُوا كَنَ الْخَوْفَ وَأَنْ يَرْجُوا كَنَ الرَّعْدَةَ إِلَيْهِ وَأَنْ وَقْفَ كَنَا الْقِرَامِ بِنَاءً أَوْ تَغَالَيْنَا مَنْ كَيَافِ فكان كنا له هدا با صارخا واثا كن هدا وكان يقرء انه ولي ذلك والقاضي وهرج ولم يروها الاخلاق ان خير قديز كتاب الله وخير هذه هو محمد صلى الله عليه وسلم وطر الومون مستفادها وكل محتفذ بيد لا يدعى وكل بذا بطلال فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شك شك في النار وألمه أن الله أمركم بأمر تجافره بنفسه فقال جلاً يقابل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلينا اللهم صل وسلم وذلك على عبدك ومجيئك محمد اللهم اجعلنا محتت واظلاء اضاء روضاتنا اللهم توفقنا على منته اللهم اغفر لنا في ذمرتنا اللهم اتقنا من عذ اللهم اننا في فجاه اللهم ادنانا في جنات في النعيم اللهم قران قرات عين قراتين وانا وراديه وعن زوجاته انها للمؤمنين وعن الصحابة ائمنائ وعن التابعين وله من السماء الى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم واصلح اقوالنا كما اصلحتها وارحم يا رب العالمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين واهل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ودع عنا كناء اعداء ان وفقنا ربنا بالمسلمين اللهم انصر اوطاننا واصلح لنا تاولهم ونا اللهم اهيئ للمسلمين ولاة صالحين يا امرون يا امرون بالمعروف وينهون عن المنكر وراقبون حدود الله اللهم اصلح ولاة امور المسلمين صغيراهم وكبارهم اللهم سؤل ولاة امور المسلمين صغيراهم وكبارهم اللهم احفظ لنا امور المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين اللهم من كان مولاه للمسلمين وقيما لفرقه ناطقا لعبادك متبعاً ما اوهيك وثبته على ذلك وايده يا رب العالمين اللهم من كان مولاه في امور المسلمين على غير دابه فاهده اليه أو أصله بخير منه يا رب العالمين اللهم أصل احتضانة ولا في أمور المسلمين اللهم اصل احتضانة ولا في أمور المسلمين اللهم, اللهم أجئ لهم احتضانة صالحة تدعوه من الحق سترقيبك فيه وتعجرهم من السبب وتبضر له لكم يا رب العالمين اللهم من كان في ضمانة ودات امورنا لا تحنهم وما تحنسا بنا افتق على ذلك وارزقهم ما قدته وتقريبه اليهم يا رب العالمين اللهم من كان في ضمانة ودات امورنا على قضاء الوقت فاهديه عنهم وارزقه القوة وهني لهم بدله قرارا يا رب العالمين فَأَنَّىٰ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِمْ وَمَا فَارَقُوا دِينَهُمْ إِلَّا طَمَعًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ إِنَّمَا يَصْدُقُ اللَّهُ الْحَسَنَ وَيُبْطِلُ السَّيِّئَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِذَا دَعَاكَ اللَّهُ بِالْحَقِّ فَأْتِهِ مُسْلِمًا وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الظُّلْمِ وَالْمَسْخَطَةِ وَالْإِثْمِ وَالْبَغْيِ يُعِظُّ وَلَا تَنْقُذُوا الْأَيْنَانَ دَعْتَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ شَاءُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَدُونَ واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكرواه على معنه يجدكم واذكروا الله أكبر والله يعلم ما تسمعون